ألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول أتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا ذات بينكم وأطيعون اذا ذكر الله ودلت تقولون بضم و اذا عليهم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت نقول مووب اذا ذكر الله وجلت نقول الذين يقيمون الصلاة ومما رزقنا أولئك هم المؤمنون حقا أولئك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لك يجادلونك في الحق بعد ما تبين يجادلونك في الحق بعد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 وَتَوَضَّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُؤْخِذُونَ حق الحق ويبطل الباطل وله كرغ المجرمون إذ تستغيثون رب Ba fast Oh! <laughs> is oh, yeah. که li yo pa ra kum bigi ba kum me gen بتبغي الأقدام إذ يوعي ربك إلى الملاك سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعماك واضربوا